بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد ترتم لي مقام رحمه الله بهذه القرنه التي تتعلق بالشخص الذي يعهد اليه لتنفيذ الوصيه ولا شك في أن الوفية عند بيان أحكامها ومشاعلها تستقر إلى بيان الأمور التي ينضع توفرها في أشخاص الذين يعهد إليهم بتنفيذ الوصايا فتحقيق المصالح ودعو المفاكب التي من أجلها ترى الله الوصية لا يمكن أن يكون على تن الوجوه وأثنالها الا اذا كان الاشخاص الذين تناطدهم الوقايه ومناطدهم الترسيدها والقيام بها من الاشخاص الذين توفر فيهم الكفاءه المعتبره ومن هنا اعلن علماؤنا والائمه رحمهم الله لبيان الكفاءه التي ينبغي توفرها في المصائل حتى لا يتساهل الناس ولا تضيع الحقوق فإن الوثية إذا عهد بها إلى الشخص الذي ليس بي بأهل ضيع الحقوق الله عز وجل وجل فيها فنربما عصى الشخص بحج عنه فضيع هذا الحق وكذلك ضيع حقوق الناس ما ضيع حقوق اليتامة وحقوق الأرامل إذا كان غير أهل ومن هنا وجد بيان هذه المسائل والاعتناء ببيان الشروط التي ينبغي توفرها في المنصى يقول رحمه الله باب المنصى إليه أي في هذا الموضع تأثر لك جملة من الأحيام والمسائل التي تتعلق بصفات الشخص المنصى وما ينبغي عليه وما يجد من الأمور التي تلزن ويرذل مرآتها ممن يؤهد إليه بسنفيذ الوصايا ومما ينظر التنبيه عليه أن الوصايا قد تشتمل على حقوق لله عز وجل كمن وصى أن يحج عنه ويعتمر أو وصى بأن يصامعه قيام نذر فقال الله عليه وسلم ما فعله صلى الله عليه وسلم نذر أو يوفي بحقوق من الكفارات والفدية في حجه أو عمرته تكون لاجمة عليه أو يوفي بحقوق من كفارات أيمان أو كفارة في قتل أو ظهار أو جناع في نهار رمضان أو غير ذلك فهذه وفية مستملة على حقوق الله عز وجل وقد تستمل الوفية على رعاية العيثان والإحسان في النظر في مصادفهم وما هم محتاجين إليه وقف الشيء من الوقتية على أمور أوصادها من المستحبات كالصدقات والإحسان إلى المحتاجين والمساكين فيوطي بسلوفه للفقراء ويأهد إلى شخص ويوطي إليه أن يقوم بتنفيذ هذه الوقتية فإذا الوقية تتعبد وتختلف وكل جانب من هذه الجوال قد يصلح فيه شخص ولا يصلح فيه آخر وقد يكون من تأهد إليه برعاية شؤون الأيثان من بعد الموت الوفاة يحتاج إلى أن يكون خبيرا بالأسواق خبيرا بالأموال وقد تحتاج الى شخص قوي يدفع الضرر عنهم فأمور اليتامى تختلف وأمور الوقيه ايضا تختلف فنظرا لاختلافها قد يوكل شخص لشخص واحد وقد يوكل لاكثر من شخص فيجعل أحد احدهم لتنفيذ الثلث ويجعل الثاني لرعايه ال15 اليتامه ويجعل الثالث للقيام بحقوق لحقوق الواجبه الان عليه يقوم بأدائها ويجعل موصى شخص رابعاً لرب الأمانات ورب حقوق الناس لأن فيه أمانة أكثر غير المهم أن الشخص الموصى لا بد أن يكون تكون فيه اتفاق تتناسب مع هذه المهام وتتناسب مع هذه المصالح التي يراد تحقيقها والمفاتف التي يطلب درها وهذا يخلص بحسب اختلاف الأشخاص, الأشخاص كما ذكرناه نعم يقول رحمه الله بعض النصر إليه قال رحمه الله تعالى فاستشح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عزم رشيد ونوعزة قال رحمه الله فاستشح وصية المسلم إلى كل مسلم فاستشح وصية المسلم لأنها معتبرة في الشرعة والشيء الصحيح هو الذي تترثب عليه الآثار الشرعية وصية كل تفتحه وفية المسلم إلى كل المسلم الوفية إما تكون من المسلم وإما تكون من كافة والكلام هنا إذا كانت وفية من المسلم فتفتح الوفية من المسلم إلى كل المسلم فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن ينصد الكافر على إيثانه ولا أن ينصد الكافر لتنفيذ وصايا أي إن كانت هذه الوصايا أما كون الكافر لا يصلح للولاية فهذا مبني على أصل الشرعي دل عليه دليل الكتاب والسلم قال تعالى وَلَمْ نَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ على المؤمنين الْسَدِينَ فأخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يثبت الكافر على المسلم فدل على أن الكافر لا تكون له ولاية على المسلم فهذا خبر بمعنى الإنشاء كذلك أيضا أخبر الله عز وجل عن كثاة في الكفار لا يمكن أن تتحقق برسمها وبسبب وجودها المصالح التي تطلب من البصايا ولا يمكن أن تتحقق المساتف التي وراد ذرعها بالوصية لإمكان هؤلاء فقال تعالى لا يطبون في مؤمنين إلا ولا ذينا يرضونكم بأفراهم وتأبى قلوبهم فأخبر سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بأنه أفتق القائلين وأفتق حديثا ولا أفتق منه قيلا يقول سبحانه والله أعلم بأعدائكم يخبر عن هذا العدو انه لا يرقب في مؤمن انا ولا ذنة. الان هو القرابة. تقول آل فنان وهو قريبه من جهة النسب. سيقول ما اشترك لا يرقبون في مؤمن انا ولا ذنة. الذنة الاهل. فهم ليسوا بحافظين لحق القرابة وليسوا بحافظين للاهل والذنة. التي بينه بين المسلمين في غالب لأشوالهم والله عز وجل أفطق حديث وأفطق قيلا فأخبر شبحانا من لا أبن في الأمين إلا ولدهم فالكافر ولو كان قريبا فإنه لا يرعى حق القرابة في المسلم ومن هنا وجب ثقاؤهم وإبعادهم عن هذا ولذلك لما عهد أبو نوسى الأشعري رضي الله عنه فيما كان بالشام وَلَّى كَاتِبًا مَصْرَانِيًّا حِندَهُ يَفْتُرُ فكتب إليه عمر بن الخطاق رضي الله عنه لا تستخدم المؤمنين أولياء من دون الشاغرين وكتب إليه قوله تعالى لا تبقى أيها الذين عنهم لا تستخدموا بطانة من دونكم لا لكم خبره يضبوا ما عمدتم قد بدت البغضاء من أشراه من أكثر في فقال قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة أي أنهم يسعون في أذية المسهد إلى درجة قد يصد الإنسان عقله من كثرة ما يرى من أذيتهم إضرارهم يصل إلى درجة الخبالة لا يألونكم خبالة أي أنهم يبدلون جهدهم لأذيتكم من إضرار ويرضونكم بأشراههم فقال لا يألونكم خبالة وردوا ما عنكم الوجه وخارط الحد أي أنهم يشبون من خالصكم ونصمين قلوبهم عانتكم ما علقتم المام الصرية المام الصرية بمعنى عانتكم وتعادكم وشقائكم هذا الذي يودونه ويطلقونه إذن لف هذه الآية الكريمة على أنه لا مصرحة يلا الكافر على المسلم كذلك أيضا دلت السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما سدت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عهد بأمر من أمور المسلمين إلى كافر من بقته إنما كان عليه الصلاة والسلام على السلم الذي أقامه الله عز وجل عليه من شر المسلمين وإبعادهم الألية على التسلط الكافر عليه فلا يجوب تولية الكافر على في الوطير والإجماع من عقد على هذا ولذلك حساب في الشرح السبير بقوله بغير خلاف للا تجيز علاية أو تنصيد الوصي الكافر على الأيكام المسلمين أو على حقوق المسلم من بعده أو على وصيته من بعده بغير خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في قوله إلى كل مسلم فيه عموم كل عند الظلماء من أنفاظ العموم فلما قال المسلم رحمه الله إلى كل مسلم معنى أنه يشمل المبتنين ذكرا وإناثاً سيجوز أن يعهد بوصيته إلى رجل توفر فيه الشروط أن يقوب بتنفيذ وصاياه ويجوز أن ننصف المرأة وتنصف المرأة في تنفيذ الوصايا ورعاية الأيثان من أجل ذلك من الأمور التي تشح فيها ولاية النساء أمر مشروع ولذلك قال جنهرة الثلاث رحمه الله من الصحابة والكابعين لهذا القول أنه يجوز أن يعهد الرجل بوفيته إلى المرأة لكي تنسبها ويدل على ذلك نجا عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه عهد إلى أم المؤمنين حصه بنته فقامت على وقته الذي كان بخيبر فكانت وفيته وفية له من بعده رضي الله عنه الجميع وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابه متواجدون فهي سنة من سمن الخلفاء الراشدين ولم ينكر عليه أحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فكان هذا بمثابه اتفاق الشفقوث ولذلك اتفق الائمه الاربعه على جواز تنصيب المرأة من اجل القيام على مصالح على الوصايه على مصالح وصايا بتنفيذها ايه هديها زوجها أو يعهد إليها أبوها أو يعهد إليها أخوها فإن من النساء من فيه من رجاحة في العقل وحسن النظر حسن السبديد ما يكون في ولايتها خير الكثير فقد تكون أم أيتانه فقد تكون أم أيتانه أولى برعاية أيتانها وشبقة عليه وحسن النظر في مصالحهم فإذا وجدها بهذه السفعة أهد إليها فإذا أحفت أن هناك خوفا يعني رشاه من جهة يعني تحقيق المطالح أنها لا تستطيع انتصادق الرجال في الأمور التي يحتاج فيها في مطالح الأيثار عهد إلى أخيها معها فهو قال أولاده مثلا أو إلى من يراهم فرابطه يكون مساعدا أو محينا لها فالشاهد أن ولاية المرأة على تنفيذ البصايا أمر يقول به السواب الأعظم من علماء هذه الامنة رحمه الله من السلف والخلف خالفة هذه المسألة عطاء ابن آذي رباح تميذ ابن رحمه الله فقال لا يجوز أمتدي المرأة تنفيذ الوصايا وهذا قول المرجوح والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز نعهد أن لتنفيذ وصايا إلى المرأة ولا ذأك ذلك إلى كل مسلم مكلف مكلف يعني ذلك عاقل مغساب فلا يكون صبيا ولا مجنونا ولا مكره فأما بالنسبة للمجنون فإنه والصبي فإن كل من هنا لا يستطيع من يلي نفسه لا يستطيع من يلي أمور نفسه فمن ذات أولى وأحرى لا يلي أمور غيره ولذلك الصبي يحجر عليه فلا يكفي ضيعه ولا شراءه إلا إذا كان مأجونا له على التبطيل الذي قدم معنا في شاب الحجر فإذا لا يفتح أن يهد في الوصية إلى او أو إلى الصغار الذين هدون البلوغ لكن يجود أن يقول وصيت او عددت إلى أخي سنان أن يقوم بالنظر على إيشانه فإذا بلغ إذن محمد فإنه هو الوصيح من بعده فإذن يعني جعل الوفية إلى أخيه لكن بشرط ألا يذلغ إذن فإذا دلغ إذن فإنه وفية هذا يصح إذا كان على هذا الوقت يصح أن يكون عهده إلى الصبي ويكون عهد من أساس إلى كبير بالد يتظهر بالشروط من يجعل الصبي من بعده تعليقا و هذا لا بأس به وقتره غير واحد من الدلماء رحمه الله من أن العلم من منعه فالصحيح جواه ذلك النوع من الوقية إلى الصبيل لكنه إلى الصبيل عند بلوغه فتكون الوقية وقيام بمطالح الأبناء أبنائه وزناكه من بعده لهذا الصبيل إذا دلمه وكذلك أيضا مشهرت الاختيار فلا يصح أن يكون المطى إليه مكرهاً فلا يصح الوصية بالإكرام فلهدد شخصاً وفرض عليها أن يكون وقياً له من بعده فإنه ووافق فإنه لا يصح الوصية اشترك أن يكون بالغاً عاقماً وخاراً وهذا هو المعتبر لأهلية التكليف عندما يكون المجمون يتقي أن يكون جنونه متقطعاً أو مستديماً لأن بعض الأحيان اختلف حكم الجنون المتقطع لكن بالنسبة للوصية لا يستحن العهد إلى جنونه سواء كان جنونه مضيقاً أو متقطعاً فلو كان يدنه أحياناً وفيقه أحياناً تعاهده إليه في حال إفاقاته فما لا يستحاد العهد العهد هو أن جنون من قصد غير خلاف بين العلماء رحمهم الله لكن لو أنه عاهد إلى شخص أن يقوم بالنظر في وصيته من بعد تنفيذها ورعاية شؤون ذريته من بعده ثم جمعه قبل أن يموث بطلة الوصية وحينئذ يأهد إلى شخص آخر ويقيمه مقامه عدل العدل عدل هو الذي يتنب كبائل ويتقي في أقل بأحواله العدل هم يتنب الكبائرة ويتقي في الأغلب الصغائرة وكبائر الذنوب هي كل ذنب ذنب كبيرة وكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كبيرة وكذلك كل ذنب ورد عليه العقوبة وردت عليه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما أو يُحِد عليه بنفس إيمان أو غضب أو لعنة أو نحو فكل ضمد إنسان الله ورسوله خبيرة مثل شهادة تزدور وعقوق الواردين الشرك بالله والعياذ بالله هذه أكبر كبائف ونذهب جنهور الثلث والخلف رحمه الله أن الذنوب تنقصن إلى فرائر وكبائف خلافا لمن قال أن الذنوب كلها ليس فيها الصغير ولا كبير وأنها مستوية ومستوية أنها كبير, كبير وصغير لأن الله يقول مكسر عنكم سيئاتكم فأخبر أن الذنوب منها كبير ومنها سيئات صغيرة دون هذه الكبيرة وقال تعالى الذين يستنبون كبائر الإثم والصواحش إلا اللمن فأخبر أن اللمن أن الذنب منه صغير وشبير ولما هو صغار الذنوب وثبت, وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا أمضيئكم بأشهر كباعد وثبت عن النبي صلى الله عليه قبلنا الحديث الصحيح أنه قال الحمرت إلى الحمراء ورمضان إلى رمضان مكفرات للطلاوات الخمس مكفرات ما بينهن مجتمدت الكباعد فجاء المكفر الصغائف بشارة ثقاء الكباعد فدلت هذه المصورة كلها على أن البنوب فيها صغير وكبير ومن هنا قال العلماء الكبيرة منذبة من للشك والدليل على ذلك قوله تعالى ولكن الله حدد إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسلام فدينا سبحانه وتعالى إسلام المعاصر إلى ثلاثة أحسان الكفر وهو أعظمها وأكبرها والفتوك وهو الذي بين الصغائق وبين الكبر رجنا الملة لذلك الابتكاب السبير والعسيان الذي يكون بابتكاب الصغائق الزنوب كالرهي لكم الكفر والفتوك والعسيان فالفتوك هو الذي تنتقل به الأدانة يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من كشرتها فالفتق خارج من طاعة الله عز وجل مجانب لها وذلك باتخاذه لكبير الزمد أو إصراره على الصغير فإذا أصر على صغيره وأصبح إصراره ومداومته يعادل في الزمد الكبيرة لو فعلها مرة فإنه تنتقد هذه الصغيرة إلى كونها في حكم الكبيرة فتسقط عدالته وتكون جرحة مؤثرة فيه وقوله الأدل يعني يشترح أن يكون المصير أدلا ولا تسح الوصية إلى فاسة وفي الحقيقة عند الغنانات الصيف الفاسق له أشوال شاركا يكون فاسقا باتكاب جعب الذنوب ولكنه في نظره بالوصية وقيامه على الوصية جهتم القيام بها على تنمي وجوه الأطمانية فحينئذ شفته لا يأثر في الوصية في الحنابلة رحمه الله عندهم أن الفاسق لا يونه وذلك لأن الفاسق إذا نقضى حقا من حقوق الله بارتكاب الشبيرة قال لا من منه يضيع حقوق عباد الله ومن هنا ننفق شهادته ولم يجد تنفيه العهد إليه بتنفيه الوقتية لأنه كما ضيع حق الله ما يؤمن منها مضيع من حقوق عباده وذلك من باب أولى وأحرم ومن أهد العلم من قال إننا نشاهد من فسار من يرتكب بعض الأمور ولكنه لا يخل بدنانته ودينه في الأمور أخرى فتجده يفرب الخمس ولكن لا يمكن أن يفرب ولا يمكن أن يخون أمانته ولا يمكن أن يضيئ حقا من الحقوق لكن الله اتناه يفرب الخمس وقد يطم عياد الله سنة بزينا أو فسوق آخر ولكنه محاجب عن الحقوق والواجدات فإذا, فإذا حدث الصدق وإذا وعد الوصف وإذا أتمين لن يخل فقالوا إنهم قد تكون عند الشغل يكون عنده تقصير يؤثر في عدالته ولكن يشارك منه صف في قوله والأمانة في صحره ونجد عنده التحفظ وهذا الطلاع يبثل بصرية به في دامة من دين لا يستمزل أن يصل الصفل إلى ما عدده والحقيقة مذهلة في التقصير فيه الضوء يعني إذا كان مثال ممن يؤثر شفقه في الوصية فلا شك أنهم يجتهد ولا يهدي إليه وأن إذا كان جده لا يؤثر بالوصية والغالث أنهم يقوم بالوصية كأن يكون قريباً كعن الأولاد وخال الأولاد وحيبهم من الشفقة والرحمة فنغرب على الظل أنهم ينفق الوصايا على أسمى الوجوه وأكملها فإنه لا بأس بالوصية إليه فالتفكير في هذا أقلع فمذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى رشيد. رشيد الرشيد هو الرشد يكون رشد الدين ورشد الدنيا ننقسم إلى رشد الدين ورشد الدنيا رشد الدين هو الإيمان والذي يكون من صلاح الإنسان واشتقامه سمق استقامته كما تقال قال تعالى قصديا رشد لمن غير سمي الرشد رشدا لأن الإنسان نصيب فيه القوام في لأمورهم متعلقة بدينه وأما رشق الدنيا فهذا يكون في مطالح الدنيا يذبطه العلماء رحمه الله بوصلين يقولون الرشيد في الدنيا هو الذي يحكم الأخذ النبسي والإعطاء لغيره فإذا أراد أن يبيع شيئاً باع بيت حينته ما يقفش ولا يبحث عليه فلو أراد أن يبيع بيتاً أحسن الإعطاء لغيره فالبيت ينفر مثلاً مليون يبيعه بالمليون والزيادة هذا رشيد لكن إذا كانت سنته المليون سيبيعه بثمانمائة ألف أو يبيعه بثمانمائة ألف أو يبيعه بثلثمائة ألف هذا غير رشيد هذا شفيه ولا يقسم أن يولي الشفيه النظر في المصالح, المصالح المتعلقة بالأموال لأنه محجور عليه في تصرفي الجنال فإن ذا بأولى أن لا يلي المال غير كما قال تعالى ولا تستفهاء أموالك وقد أصور الله عز وجل رشد الجنة في الأموال بقوله سبحانه وكلية تمام حتى اذا بلغ من مفاحذة الانسان حكم منهم رثا اي وجدتم فيهم النقص لكون المسنون الاحبل انقص من اعطاء لغيره فلا يتوجب للمسلم ان ينوي على امواله من بعده من لا يثني مضره فيها لا يجوز فلو قلنا شيئا او طائفا او احمق لا يكن الاخذ لنفسه ولا الاعطاء لغيره فقد ضيّع الأنام وضيّع الحقوق ورفقه من بعده والغالب في مثل هذا أن لا تتحق به مصالح الروفية ولا تنجرئ به المساكده بل إنه تزداد المساكد أكثر من هي عليها هدينا رحمه الله أنه يشترق في الشخص الذي يولى في الروفية أن يكون رشيدا هذا بالتصرفات المالية نعم ولو عبدًا ولو إشارة إلى خلاف المذهبي والعبد هو الرقيق فديا لهذا أنه يجود أن يعهد بالوفية إلى الرقيق واختلفا إلى معه في هذه المسألة فذلك طائفة من العلم إلى أن العبد لا يكون وفيا وهذا هو الصحيح لأن العبد لا يلي عمر مسيح من باب أولى أن لا ألا يلي عمر غيره لكن المصنف هنا يقول أنه يولى العبد ويستعدن سيده فإذا أدن سيده له كان وفيا وهذا طبعا لا يخدم النظر لأنه إذا أدن له سيده لا نظمن أن يموت سيده فينتقل العجل للورقة فيمتنع الورقة من شغاله في مصارف هؤلاء الورقة وقيامه على الوصيلة فالوصيلة حتى بلا فهذا في تغرير بحقوق الأيتام الفقوق الأرامي من المقام عليه في الوصايا من إلى العجفها مخاطرة لأن هذا العجف الأصل جعله الله ملسا ليمين في يده ومشغل بخدمة في يديه. فلو أن في يده له الآن قضى ما باعه في الغد وإذا باعه باعه إلا منه لنه. فهذا تغرير بالوصية ومخاطرة الله ما قول من قال إن العجف لا يلي أمر فيها تقريبا ثلاثة أطوال منهم من منع مطلقا ومنهم من أجاز ومنهم من فصل فقال وهو مذهب الحنفية الذين منعوا مطلقا الشافرية والذين أجازوا الحنابلة ومعهم المالفية والذين فصلوا وهم الحنفية قال الإمام أبو الحنيفة رحمه الله يجيزاً يأهد إلى عبدنا فيه مثل ما كان في القديم يكون عنده أولاد صغار وعنده عبي وفيه عبد صالح ودين ومصدقين وأمين فيقول له تقوم على شعور ورفته من بعد فيعهد إليه يوصاياه من بعد وفعلاً يكون على أحسن وأسن وأخمر الوجود قالوا لأنه لماذا حنيف يقول لهذا المثلة إنه عبدنا فيه عبد لهذا السيد فماك مخاطر فسنتقل ملكية إلى الواضح ولكن الأمر لا يخلع أيضا من نظر لأنه إذا أهد إلى هذا الرقيب فإن الإبن سيكبر سيكبر أحد الأبناء ويجبر وحين إبن يكون ملفا له فهو وليه من وزن وغلل عليه من وزن آخر ستجنه طاعته ويكون تحت أمر الصبيل لأن الصبيا لكل ومن حق أن يأمره وينهى فإذا من ناحية رعية القول ولو بالتخصيب فيه نظر والصحيح أن الرقيق لا يكون وليا في الوصايا لأنه لا يلي على رسيس من باب أولى ويقبل بإذن سيده ويقبل الوطية بإذن سيده أي أنه ليس له قبول مطلق وإنما يقيد قبوله بإذن السيد فإذا أجن سيده له أن يقوم بترفيذ وصايا هذا المنطي صحة وإلا ثلاث نام وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعدل زيدا اشتركا هذه المسألة صورتها أن يقول لزيد أنت وفيني من ذلك فيا أهد إليك ثم بعد ذلك لقليل أو كثير من الزمان يقول لشكل آخر أنت وفيني من ذلك فهل الوصية الثانية ناقبة للوصية الاولى أم أن الوصية الثانية اشتركها مع الوصية الاولى الثانية هي الأقوى أن الوصية الثانية ليست ناقبة للوصية الاولى لأنه لو أراد نقضى الوصية الاولى فإنه ينبغي أن يكون نقضها وطريحاً بينها كما أن إثباتها وقعت وطريحاً بينها ولا ينفل أنه قطب الاثنين لأن ترد ما عهدت إلى شخص واحد وأموالك قليلة ثم طرأت أموال أخرى سبيرة يغلب على ظنك أن فلانا وحده تحتاج إلى من يؤمن ولربما عهدت إلى شخص في فشال ثم وجدت في بعض بعد فترة تحتاجت عن تقلن إليه شخصا آخر يعينه ويساعده حال آخر الذي يظهر أنه يعتبر وصيا ثانيا في هذه الحالة يسترس الإثنان طبعا إذا وصع بوصي كامل فأدى وصي أول سورة مسألتنا إذا تتشقى في المكان الذي يوصي به مثل أن يقول أنت وصي من بحدي في رب وزائره والقيام على عسانه وتنفيذ وصرف الثلث إلى آخره فيعطيه وصية مطلقة لجميع أموره والشؤونه ثم يقول للسلام مثل الذي قاله للأول فإن جيل الله إشتار فالوطية الأولى عامة والوطية الثانية عامة فيستدري في العمل الصورة الثانية أن تكون الوطية الأولى عامة والثانية خاصة كأن يقول له اعتوفيه من بعد في جميع أموري ثم من بعد ذلك يقول لشخص ثاني انت وطي من بعدي في رعاية أموال أيتامي حدث له فقط رعاية أموال أيتامي فيقوم الثاني مشاركاً للأول في هذا الخاص الذي يذكره لا لا في غيره فصورة النساء التي ذكرها من صنف رحمه الله تقع إذا كانت الوصيتين فيها عمود هذه الحالة والحالة الثانية تكون الوصيتين فيهما خصوص لكل في واحد منهما خصوص يوافق موافق يعني فيها خصوص ماتفق يقول له أنت وقيم من بعد في رعايه ايسان مين يقول الثاني انت وكيل للبعد في رعايه ايسان لكن لو قال الاول في رعايه ايسان وقام الثاني انت وكيل للبعد في الحج في في تنفيذ تقسيم في قبض الثلث فاحتسبت الوثيتان كحين هذا وكيل في رعايه الايسان وهذا مرصي في تنفيذ الثلث فلا يشتري فان اذا أن يكون لفظه في الوصية الأولى موافقا لنفظه في الوصية الثانية فإذا فلا يخلق خلاف الحالة فيه إما لكل بينه معموم وخصوص فحينئذ في الخاص ويضيق الأول بالعام أو من فنة للعموم وإن أن يشتركا ويصد كل منهما أمر لا يكون للآخر فحينئذ لا يشتركان وكل منهما ينفذ وصيته فيما اقط به من الامور التي اناطها به الموكل ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعلنه له ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعلهم موكل له بمعنى أن الاثنين يشتركان في الوصيه اذا كانت عام فلو اراد احدهما أن يبيع البيت ان يبيع ذلك من ممتلكه بعد وفاته نقول ليس من حقك أن, أن تبيع البيت حتى يأذن الروطية الثالثة لابد من انتفاق كلمة الاثرين يتفقان على أن المصرح في البيع يبقى يتفقان على أن المصرح في عدم البيع يبقى البيت يتفقان على أن المصرح في تأذيب بيوت اليسارات وأجسد إذن لابد لأن يكون تفرف فهما معدر فلو أن أحدهما أجر دون الآخر بدون رباه وبدون اقرار انه لا في جدال حتى يوافق الاخر لانه عهد اليهما ميعاد فلا يفسد طرف احدهما بدون ان يكون رضا من الطرف الثاني لا ولا تفسد وصيه الا في تصرف من يملكه الموت كضائع دينهم وتسرق في ثلثهم والنار مستغارهم قال رحمه الله ولا تفسد وصيه الا في تصرف المعلوم. وَلَا تَفِحْ الْوَفِيَّ إِلَّا فِي تَفَرُّهِ النَّعْلُومِ هذا الشرط الأول الشرط الثاني يَنْلِكُهُ الْمُوْفِيِّ لأن الفرع آخر من حكم أصلهم والوَفِيَّ بالمجهور فيها ضرر ولا يمكن أن تتحقق بها المصدحة ولا أن تدرع بها المفتدة وإذا أهد إليه ذا قد وأن يحدد ما أهد إليه يقول له أنت وقيني من بعد في عرض المظالم والحقوق إلى أصحابها فتقضي عن الديون وترد الودائق والأشياء التي افتعرتها شخص مثلاً له مكان في قومه افتعار من الأناس أشياء عنده أمانات وضع عنده أناس فقال هذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان, وهذه أمانة فلان كذلك أيضاً بينه وبين أشخاص حسيونات ومظام المطأة فقال يا خلال أنت وفيه في رد المظامة والفقوق إلى أهلها وقضاء ديون ورب العواري والوداع إلى فحين فحينئذ تكون الوطية واضحة ومعلومة وضيون كذلك أيضاً يكون الحقه أن يوتي هذا الشيء سيوتي بالحج عند بالعمرة عند يوصي شذلك بولاية مصالح حيثاني لأنه في الأصل هو الذي يطالب بالحج وفي الأصل هو الذي يطالب بالعمرة وفي الأصل هو الذي يطالب بالسفارات وبالهدية سيجب أن يقيم غيره المقامة لأنه ممكن وفيد لكن نوتها ليس منحقه أن يتصرف في هذا الشيء ليس منحقه أن يوصيده فلو اوقف يعني تفطر في انوال اخيه أنت الوصي من بدا أن تبيع مزرعه اخيه ليس الحق هو ان يبيع فمن أولى يكون من ذلك. في المض او لا ان يكون للوصي ذلك بحيث ان في الثل الذي يعرض به الى الوصي ان يضمن قائليه يكون منا ان يكون للموصي في حق التصرف وانا هذا المره لا لا ليست المسؤول عن عيسام فإنما وليس النظر ل... لمن أقامه أبوهم أو أقامه الحاكم والقاضي للنظر في المطالحين فهي لا فريد أمورهم في الأصل ثم ذا بأولى إلا كثيرا غيرها مقاما كفضاء لينه هذا مثال حقا نقول له فلان لو علي وفلان لو علي خمسون وفلان لو علي كذا وفلان أخذت منهم سيارا وقضع فيهم رد الوزارع رد العواري رد الأمانات كلها هذه أمور خاصة وتفريقة ثلثه وكذلك تفريقة الثلث يقول له ثلث قال ثلث نالي اجعلوه صدقة عن الفقراء نصف الثلث يكون صدقة للفقراء ونصف الثاني يكون مثلا في سبيل الله ويقوم ويقو فلان بصرح هذا كله لو قيام عليه فحينئذ يكون هذا الوصيد مطالباً بسنفيد ما ذكره النيت والموصي في وقيته من تخطيص نفس السلف للفقراء والمستاجين والنفس الثاني يصرع يصرفه في وجهه في سبيل الله الشرط الذي اشترقه النيت والموصي <تصفيق> والنظر لفغاره والنظر لفغاره يلي أموالهم، يقوم على أموالهم فينظر، طبعاً نظر في الإنسان أول إطعامهم بالمعروف، وخصوتهم بالمعروف وإذا احتاجوا إلى دواء أو علاج، قاموا بعلاجهم إذا احتاجوا إلى نقل سيارة انقلهم أو يستعجر من ينقلهم بشرائهم سيارة يستخدم أو يستعجر من يقوم بنقله إذا احتاجوا بشراء أرض أو بشراء بيت يؤليهم أو يذكرون فيه، يقوم هو بشراء البيت يبحث لهم عن سكن وينظر في الأصلح هل يشعر سكناً غالياً أو وسطاً أو أجنى هذا كله صوّض إليه النظر فيه فهو مسؤول أمام الله عز وجل عنه في, في نزل النفة منذلة والده شفقةً وإحسانًا منذرةً فيعرف عليهم ويقوم برعاية صالحين لأنه من أعظم الأشياء أن شخصاً ينزل كمنذلته النظر لأولاده هذا أمر ليس بالهديل وشقة ليس بالي فيها فالعبد المؤمن الخاص من الله ويفق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة وينفق ويحس أن هؤلاء الأيتام فأنهم من أولاد النبو فيبسم النظر إليهم ولذلك ضرب الخلف الصالح والفضلاء والصلحاء النثل الثامن في حسن النظر للأيتام ورعايتهم إذا الذين العجبوا إليهم برعايته حتى جاء في بعض القصص أنه كان بعض الصالحين يقوم على رعاية عيثان أخيه أكثر من رعايته لأولاده مع أنه لولا يتفق أولاده لكنه يشفق عليهم الشفقة ويرحمهم الرحمة التي بلغت يعني الأوج والسمال في حتن النظر اتفقض حتى إثر عن دعوه أنه كان إذا زار أخسا له وعندها إيتام يتحرد حتى من أكل غياستها خشف أن يكون آخلا منها لليكين وهذا كله من الورع الأخرى من الله عز وجل لأن حقوق الناس أمرها عظيم فالذنب الذي بين العبد وعين ربه لو استغفر ربه فغفر له فاستغفر ربه صادقا غفر له لكن حقوق الناس أبدا لا يمكن أن تجول قدم حتى يبطط منه فيؤدي الذي عليه وعقد الذي لا ونضع الواضيع القطة ليوم القيامة هلا من السنين شيئا فإن كان قال حبت من خرد من أتينا بها وقفا بنا حاسدين فيأتي به الله كل جلال الذي هو أحكم الحاسدين في قطة الحق وخور الحاسدين فإذا كانت ميتين فأمرها عظيم وإذا كانت على وجه الأمان فأمرها أعظم لأن الإنسان إذا أقيم على إيثام وعلى وفية وقال له الميّة إني قد أهد في ليك كذا وكذا ووافق وقبل فإن عليه نفذ هذه العهد الذي يغيناه وبين أخيه المسلم القريب فإذا كانت من القريب فعهده أعظم فنواجه من عيد أن يفتم النظر بهؤلاء الإيثام فيخصص له فيقول له النظر في من صالح الإيثام يشمل وقطعههم وإيواءهم ونقلهم فنحن ذلك من المصارف يشتري مثلاً ترث لهم مثلا ترك لهم والدهم المال السيوله اذا ترك لهم مال سيوله ووجد ان هذا المال لو بقي اكلته رزقا فرى من النصر حان يشتري لهم اراضين يشتري لهم الاراضي او يشتري لهم الاملاك وان يستثمر المال بعمل تجاري فيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اموال مكتبروا في اموال اليتامى نفع كلها الصدق دل هذا على أنه ينبغي للولي والوفي أن يكسن النظر في شؤون الأيتام ويشقق المصالح المطلوب ويجرع المفاخد التي يخشى من لو وجد مثلاً أنه ترك له الأراضيين والسوء يخشى أن يكسف فخاف المتسادي يبيعه ويبادر جزائه إذا كان مثلاً هناك أشياء ترك اليتامة يخشى منها الضرر يكون يكونوا في مكان بعيد عن المدينة وفي ضرر عليهم ويخشى عليهم وقربهم إذا خشي على أعراضهم وابعدهم عن أماكن التي فيها فسات وتأثير على أخلاقهم المهم أن ينفح لأخيه مصر في ذريته من بعدها ومنكثل اليسير وأستم الضعاية له كان له, له عند الله حكم جزاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليسين في الجنة كهاتب وكان بعض الظلماء يقول ما رأيت ما رأيت أحدا وفق لمسلم في أيتامه إلا أحسن الله له العاقدة في ولله فما رأى إلا حيث ودعا الله له قرة العلم وذهجة النهر وشرورها في ولله فما جزاء الإحسان إلا إحسان ولما ينفره عند الله أعظم وأكثر فلا شك ان القيام على الوقايه واسن الرعايه لها والنظر من افضل الاعمال وحق لله عز وجل يحدد له ويقوم والنظر في ايتامنا فلا تحكم بما لا تعلم يقينا انسان اخر جوابيه المراه بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحوه ذلك لان هذا ليس لها انما بمن الله والدهم بما لأنه, لانه امر حق يتعلق بالعقد أو من الذين ينظروه في مصلحة هؤلاء الإيثان <تصفيق> ومن يفتن في شيء لم يطلق وثنيا في غيره لأن الوفية اختفت بذلك الشيء فلا تنفره إلى غيره فلو قال له برعاية إيثان لا يكون بتفريق السلط ولو قال له بتفريق السلط لا يكون برعاية الإيثان ليس له دخل في مضوع الإيثان فإذا نتقيد الوفية انقيدها المصري فتكون مطلقة من أطلقها وإن ظهر على في دين يستغلق مبعدة فضرقه الوصيل لم يبنى وإن ظهر على المنية دين يستغلق التاريخ بعد تطريق الوصيل لله صورة المثلة وكان عليه دين مئة ألف وترك ستحين ألفا أو ترك مئة ألف ولكن هذا الدين ما كان آل من نبيه. ما كان يعلم به وقام العطي المصى إليه بتشريق ثلث الثلث ما أمره موفي وأخذ الثلثين وقضى بها صرقها وجعلها يعني تبسمت على الوارثين حينئذ يجب السؤال موضعه هذا الدين هل يطالب السجدات الثرث؟ لأنه هو الذي خرقه وهو الذي اصرفه نقول لا يرمي لأنه عهد إليه بتفريقه فقام بالتفريق فالضمان آلميّي يكون ضمانها آلميّي وليس على أن نصر إليه لأن النصر إليه مفّد ما عمره به أن نصر ولم يعتجب واليد التي طالب بتفريق هذا الثرث يد مأدن لها شرعة بهذا التخريف سيتحمل المسؤولية الآذية وهو الممكن وتكون هذه الديون جدا لتدابها وتحمل بركة تدابتين عن الأصل الذي تقدم في إشارة ويخي تدابتين وإن قال ضع ثلثي حيث شئتا لم يسل له ونال ونبي لو قال له ضع ثلثي حيث شئتا هذه الحقيقة نسأل فيها خلاف من العلمة رسول الله بعد أهل العلم يقول إذا قال له ضعه شيء فهو يضع حيث شاء فلو في فيه شيء شاء أنه ضعه فيه شيء يعني حيث شيء جعله خيار المطلق وهذا لفظ الرجل وكلامه سينفذ هذا القول ومشقه لو أخذها من لفظه كان مستاجل أو رأى أنه أقرب الناس فأخذ هذا الناس فإنه يكون له ذلك وقال بعض الظلماء إذا طلوا باعوا حيث من حقه أن يسرفه لولده لكن لا ينتجح هو من حقه وأورق هذين القولين للمام المقدام رحمه الله مغل احتمالا عندما يحتمل وقال إنه يعني يعني يعطي أولاده ولا يخيل هو ولا يأخذ هو لأنه جعله مفرقا للنال وقال ولم يزعجه آخرين لمقلب ضعفه فحينئذ فهمنا من هذا أنه موفّن بتتريق المال وليس موفّن بآخرهم ومن أهل العلم قال لا يأخذ هو ولا أولاده حتى ولو ذكر صفة تنطبق عليك بحيث لو قال ضع ثلثي للفقراء صدقة للفقراء وأخذ هذه ووزع للفقراء المشهدين وهو فقير ومشهد قالوا لا يأخذ لا هو ولا ولد مع أن نفسها موجودة فيه. وشقيقة عمام قدامة أنثار في هذه المنسبة إلى احتمالات ضيئة أنه ينظر إلى دلائل الحال والقرائم التي يفهم منها هل قصر أن يقوم بالتفريق فلا يأخذ هو ولكن من حق أن يعطي قرائمه بدون المحادات ثانياً أن تكون هنا قرائم تجل على أنه فوض إلى جرجة حتى ولو أراد أن يأخذ يأخذ فحين يذن يأخذ والأورى أن الذي يعني فتناني إلى نفس ورعاً أن لا يأخذ وأن هذا ومن هنا نفألة التوكيل في الزكاة يقولوا خذها من مئة ألف وفرجها للمساقين والفقراء في هذا هذه المسألة لا أشكد. أنه ليس حقه أن يعمل لأنه قال خذ هذه المعاة وخذها للفقراء والمساكين فلا يشك أنه وخيف والذكاة عبادة والذكاة عبادة والصريفة لأن صاحبها نوى فترة من فقراء والمساكين من غير لمن قال له اخرطها للفقراء والمساكين هو لا بالتخصيص ولو قصده لقال له خذ منها يعلم أنه من فقيرته وخذ منها وأنت والفقراء والمسافي شرعه لكن ما شرعه ففعلنا من ذلك أنه وكيل بالصرف وليس له التحقار ففي هذا الحال لا يجب للذين يقومون بتوجيع أموال الذكاء أن منها ومن العجيب أن بعضهم يقولون أنهم من العاملين عليها وهذا خطأ وارد لأن من عامل على الذكاء في جلبها لا تسجيعهم من عامل على الذكاء من يكون في جلبها وهم الذين السعاد الذين كانوا يبعثون الإيمان لأخذ ذكاثة إبل والبقر ونخيها من دهنين في الأمعاد والذكاثة الحبوب والثمار من الأرض فهؤلاء يأخذون على التفصيل الذي تقدم معنا في كتاب الزحى من الذي يفرع الزكاث هذا ليس لهم ونصر جمهور رحمه الله على هذا فإنسان هؤلاء مؤكدون بالتفريق وليس لهم يدع المال أن يأخذوا منه فعليم أن يستق الله عزيزي من هنا سأتي المسألة في اكتثمار الصدقات واكتثمار أموال الزكوات في بعض الأحيان تكون الأموال جهة خيرية فالذين أعطوا المال من جهة خيرية لن يعطوهم وكالة أن يتاجروا بهذا المال أعطوهم المال وكالة في إصرابه بالمحتاج وحينئذ ليس من حق أن يديه ويشتري بهذا المال ولو مصفحة المحتاج لأنه لن يوكله رب المال ولن يوكله المحتاج فحينئذ لا ينفح الأموال التي يشوب على الصدقات إلا إذا استئلم أصحابها وقال لهم هذا يفدقه مستثمر فالذي يقترع على التمحيات الخيرية وفيما يتبره ونحيها أنها إذا أرادت يستثمر الأموال في الأسواق الخيرية أن تبع بند خاصة وتقول صدقه مستثمر إذا ورعت هذا فكل من يبقى في هذا ما يألم أن الصدقة مستثمر ثم إلا الشخص الذي يضع المال وقفتها النسل والفطير والمستاج هم رابع نسل على أسرع ما يمكن لأن هذه هي المصيح لأن الصدقة إذا وصلت إلى المستاج نمناها الله عز وجل لصاحبها منذ أرسل قال رسول الله عليه وسلم إن الله يتلقى الصدقة بيمين وكلتا يدي الرحمن يمين فينميها لعبده كما ويربيها له كما يربي أحدكم فلولا والسلوه هو صغير قوم الخيط كما فدت في صحيحين سلوه هذا الحديث يدل على أن الوكيل الذي يوصل بطرق الأموال لا ينبغي أن يتأخر فيها ولا ينبغي أيضا أن يسرخها إلى سماعات نحنها بشكل يقوم بطرقها لأنها في الأصل يوكل بطرقها ولا يوصل بإعطائها إلى شخص غير المفتاد وغير المفتد وهذا عمر رائع جيد ولذلك ينضغي على كل من يلي مثال هذه الصدقات أن يتقى الله عز وجل وأن يرجع إلى ظلمات وأن يستدين من أمري وأن لا يشهد بند نفسه ويتقحم النار على بصيره صلى الله عليه وسلم والعالم والعلي الله في هذه الأمانة وأن يحكم أي من وكله بحرق يحرف ومن وكله باستثمار عمال ويستثمار هذا المعروف على وجه المعتدى ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وقيم جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تر... تولي تر... تركته... تركته وعمل الأصلة في نعيد فيها من ضيع وغيرهم هذه المسألة تشتغر الآن في مسألة الأقليات يكون في فيه شخص مصري مجموعة من المسلمين وليس هناك مقاضي ولا حاكم مصري ولا, ولا المسلم يأهد هذا الميث بأيتامه إلى أحد ولا الموطي فحين يتولى ننظر إذا كان هناك إيمان يصلي به طالب علم وعنده علم ومعرفة مثل هذا هو الذي تناف به من طالف مثال هؤلاء إذا كان طالب علم وعنده معرفة الأحكام الشرعية وأهل الولايات أمرهم يلي أمورهم في مثل هذا في النفاح يزودهم وكذلك أيضاً في أمور المصالح التي تقع أو الكثمات التي تقع بينهم إذا كان عندهم من العلم لأهله بذلك وإلا رجع إلى العلمات تتسرهم أما بالذفة للنظر يناله فإنه يليه أي واحد من المسلمين لمن يعلم حاله ويمكن أن يقوم بالمصالحين من بعده فأي واحد من إخلان المسلمين يليه فهذا من فروض الكفاية يعني فرق على الكفاية إذا قام به الضعب فقط الاسم عن الباطل انه اذا وقد قاضم فانه يؤهد اليه قال صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي رحمه الله تعالى كتاب الفرائض الحقيقة كتاب الفرائض يحتاج الى شر بطريقة انه يغلب عليه المساعدة الحسابية ومن عادة في كتاب الفرائض ان يكون فقية يعني كتاب الفرائض ان افرده بجراسة مشتقلة ولذلك إن شاء الله إذا أكملنا كتاب سندرس في دورات نصدق الله بمسجر الشرف في الله عز وجل فنصدق الله مهنة إلى ذلك لهذا رأيتم المناسب أن ننتقل إلى تثنة كتاب النكاح وطلاق وكنا قد أخذنا كتاب النكاح شرعنا في الصلاق ووقفنا عند مسائل تعليق الطلاق لهذا سيكون دركنا إن شاء الله مصبوع القادم في مسائل تعليق الطلاق إثنانا لكتاب النساء ومن بعد ذلك نأخذ جباب الدنايات كتاب الدنايات حتى الكتاب ونفرض إن شاء الله كتاب صرائب بدراسة نص الله عز وجل أن يدعى ما تعلمناه علمناه قال صلى الله عليه وسلم العظيم والله تعالى كتاب الله صديدة الشيخ وجذاتي مطير جذاء صديدة الشيخ إذا أوصى شخصا أن يلي اختيارا أزواجي لبناته ثالث كبر هذا الوصي وليا للمرأة دون أخوتها أثابت الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير حلق الله وعلى آله وصحبه ومن والله مما بعد هذه المثلثة اختلاف بين العلماء رحمه الله هل وقي الأرض ينزل منزلة الأرض ويقدم على بقية العقبة الذين لهم حق في في خلافنا من العلم رحمه الله من أهل العلم من جعل الفرع ثابعا لأصله وقال هذا وفي الأب, الأب ومن أهل العلم رحمه الله من قال إن الولاية في النكاح على مراسل فإذا توفي الأب انتقلت من بعده إلى إبنه فحين يلي أن رأى الولاية على هؤلاء النسوة ابن الذي هو أخليب الذي هو أخوهم وقال بعض العلماء أنه يلي الجد تقدم طبعاً الحصول يلي من بعد الوالد ثم من بعد ذلك يكون الولاية لابن المرأة التي يراد تزوجها إذا كانت مزوجة من قبل أو يليها أخوها لأن بعد درجة بنوة الأخوة الأخوة الأشقاء والأخوة الأدحقة ومن أخرى الذين هم حفظت المرأة التي يرادوا زواجها ومن أهل العلم المحرك بأن يكون دون البلوغ صغيرة ينزل الوفي منزلة الأرض وبين أن تكون كبيرة حتى يقول الولي هو الجد من بعد الأرض ولا يقدم عليه وفي الأرض لكن حقيقة هذه المفائل الأفضل ردها إلى القضاء فالقاضي يعلم بما ترجح عنده فيها ونظرا للشباة بكونه تتركض عليها أمور مهمة في هذا الزمان تتركض للقضاء فالقاضي يحكم بما ترجح عنده إنشاء نزل وفي الأب من قلة الأب وإنشاء قد وغيره لمن أبطت منهما أحب والله أهانا آمن أساء من صغيرة الشيخ أشرت إلى قول صاحب الشرح الكديد أنه قال لا تفشل وفية ذلكافر بلا خلاف وكم من قد ذكر كذلك على الاجماع ومن الفرق بين قوله اتفق واجمع هذه هذا المثل مساله مساله اصوليه ذكر عند العلماء رحمهم الله في مساله صيغ الاجماع صيغ الاجماع تنقسم لقسمين القسم الاول يسميه العلماء الصيغه الصريحه وهي اقوى صيغ الاجماع وهي صيغه اجمع اجمع اهل البلد أجمعوا واتفقوا اتفق أهل العلم واتفق الظلماء هذا هذا مشيغتان أجمعوا واتفقوا تعتبر من صيغ الإجناء القوية النصية التي لا احتمال فيها بعض العلماء يقول أن أجمعوا غير اتفقوا فاتفقوا للألم الأربع وأجمعوا للجميع وهذا قاطم المعروف عند الظلماء أن صيغتهم ومصيغ الإجناء في صيغة أجمعوا لكن قد يكون هناك مصطلح هذا لبعض العلماء يذكر في كتابه يتفقوا للأئمة الأربعة ويذكر أجمعوا بإجناء العلماء والأئمة إذا كان هذا هذا مصرحات وفي المعروف عند العلماء يمتفقوا من سير الإجماء والفريحة والقوية كأبناء أما بالنسبة للسيغة الضغيحة والسيغة المهتملة لا خلافة بغير خلافة لا نعلم خلافنا لا نعلم المخالف هذه هي الفيه المستننه يعني اذا قلب غير خلاف نعلمه اضيق من قلب بغير خلاف لان اذا قلب غير خلاف هذه اقوى في مهي. بغير غير خلاف فقد حسن فإذا قلب غير خلاف اعلم فغير الخلاف من نعلمه ربما كان بحثه في المثل فيه اصول فخير يكون المخالف قلنا لم نقل لكن إذا يجرد المقال بغير الخلال فهذه أقوى من تقييزه بالذنب هذا يعرف عند العلماء رحمه الله والأول مع الأول من الصياط هو الذي يحفى به الإجناء أي بغير الخلال فإنه معتبر خاصة إذا كانت خلمة بغير خلاف من علماء وأعرفوا بتكبع أقوال العلماء رحمه الله مثلا إذا قال الشيخ الإسلام بغير الخلال فالغالب مثلا هذا يقارب الإجماع إذن يكون إجماعا لأن الشيخ الإسلام رحمه الله كان من العلم وسعة العلم حتى إنه نقد مرافق الإجماع لإمام الحزم فهو في سعة ذاعي وفعة علم واضطمائي لذلك لما نظره بعض العلماء في مثل النساء إلى أهل الجدع قال له الله ما من دبعة من الإسلام إلا وأعلم أول من قامح ومتى قامح وما هي شبهته في قوله ما من دبعة من الإسلام يعني سعة علمه رحمه الله وإطلاعي على أطوال من أهمه الثلاث صحم الله برحمته الوافعة وززاعة من الإسلام المسلمين بخير الززاء وعوش قبيلة الشيخ سائما يقول قدمت, قدمت وعائلتي من الرياض بالطائرة كمية العمرة ولم أسرم هل يكون ذري أن أسرم هذا المسجد أن أرجع إلى نقاط أشاق بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على خير صلق الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد فلا يجوز للمسلم أن من بالمقاد ولا يحرم أفليته النصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبث عنه في الصحيحين من حديث المعدات رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النبينا في ذلك ليه ولأهل الشام الجفة ولأهل نجن صرن النازل ولأهل يمن يلمن وقال هم لهم وَلِمَنْ أَسَى من غير غَيْرِ أَهِهِمْ هِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ فأوجد عليه الصلاة والسلام على من مر بهذه المواقف وعنده نية للحج أو نية للعمرة أو هنا معنى فالقال أن يحلم منها فعلى النسلم أن يطيع الله ويطيع ربطوله عليه الصلاة والسلام ويعتمر بأن الله لأنه قال هل لهم وهذا صيغة إجزام لأنها لازمة من مر بها بلية النسلم فلا يجد له أن يترك الإحرام وعليه حينئذ عليك أخي أن ترجع إلى مقاطك فتحرم منه وهو مقاطك فيه إن كنت قادما من جهة البيان مع التوبة والاستعطار والله تعالى أعلم أستاذ بطن الله صبيلة الشيخ من كان عليه قضاء من رمضان وعين يوماً يثوم فيه هذا القضاء فهل يحرم عليه أن يفتر في ذلك اليوم أن له أن يفتر فيثم يوماً غيراً هذا السؤال فيه تفصيل إذا عين اليوم وقال غداً أمقضاءاً على رمضان فإنه بالخيار بحيث لو, لو جاء فإذا عينه يوماً ولن يدخل فيه بالعبادة يعني عبادة الصم بالإنسان فإنه لا يزن ولهم ينتقل إلى يوم الثاني فتعين يوم من أو يومين أو ثلاثة أو قال الأسبوع القادم أصومهم قضاء أو تقول المرأة أصومهم قضاء برعادة إذا دخلت القومي فمن كان منكم مريضا وعلى فدر فعدة من أيام أخر فجعل الأيام الأخر منزل منزلة منزل رمضان ولا شك أن هذه منزلة منزلة رمضان لم يجد الإفطار فيها كما لا يجد الإفطار في رمضان وعلى هذا يحرق في التأيين بينا أن يريد الإفكار في ذلك اليوم قبل أن يفترع على السيام وبين أن يريد الإفكار وقد شرع على السيام والطاعدة أن من يأخذ حكم الأداء فلما كان قاضيا لهذا اليوم من رمضان ولا يجيد له في أدائه أن يفتر بدون عذر كذلك في قضائه لا يجيد له أن يفتر بدون عذر والله تعالى أعلم أثابتنا عن خبيرة الشيء لكل سائل أحياناً ستذجر الزوجة حين ترى انشغال زوجها بطلب العلم وكثرة الانصراف إلى العدادة ويستهم في حق الأهل فما في تقسيم الوقت لهذه الشقوق أسابق لنا اللهم استهلا يا إخوان الفتوى ليست في الهيئة ما الضابط هذا هذا أمر ليست في الهيئة الفتوى أن يشفق سائل فيها أعلم من أنا حتى أضع إلى الناس برنامجا أو ضادقا يوثق فيه بمطلبه للعلم حقوق جوده هذا أمر ليس بسهل فأقول لا يمكن يجاب على هذا الشيء أدرأ أن الله لا يمكن أن تتحمل نسئولية وضع الضادق نقول لهم ضادق قرعي وينتدئ للشرع لا ولذلك كثرة للشهادة في, في هذا الثمان في وضع الضواب وضع الضيور لا إلى خاند يقال مثلاً بما لا يفق الزوج بما لا يفق الزوجة الله عز وجل شرع لعباده الثمان بفقوق الزوجين وإذا اتقى الله العالم جعل له من أمره يسرى وجعل له من كل هم ينفرج ومن كل ذيك المخرج توف الزوجة أولاً أن تتقل الله في نفسها وأن تتقل الله في زوجها وأن تحرض الله جل جلاله على خلق في هذا الزمان فكم من رأة تقرح قلبها ودمعت أينها على هلاك زوجها في الفتن والمحن التي لا يعلمها إلا الله حسينها وكم من المرأة تنفي وتفصف مع زوج تنال معه الشقاء والعناء في جحيم الخمور والمشراف والمصائف والتبعات التي تأتي من الشروط التي لا يعلم قدرها إلا الله فإلا سلام فالتحمد الله للآخر وما جعل بيتها تلهج فيه الألسل بإذن الله وتشكر الله عز يوم شرفها وفضلها بخدمة من أخذ المسلمين ورعاية من يرسل إلى عباد الله فأمثال هؤلاء يعظم الأدر فيه ويعظم السواب من الله عز وجل بما احتسد في معونته على ما هو فيه والله لا من الإيمان ولا عالم ولا دائر ونصح لله ولستكابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولسنة نبي عليه الصلاة والسلام ولئيمته عليه الصلاة والسلام فيعينه أحد في دعوته إلى أجره الله جل جلال وأعظم هوابه والله ما وجدنا في صفلة العلماء ورجقة كلنا بالعلم إلا خير الدين والدرى والآخر هذا ما نشهده وهذا ما رأيناه من البدل الكريم الذي لا يضيغ أجر من أحسن فعلى المرأة المؤمنة تحمد الله جل سلام وأعظم ما يكون من العدل في حق ربه كفره من عمد الله كم من امرأة تتمنى أن ترى زوجها مصليا فضلا عن أن يكون دائرة منها الله كم من امرأة تتمنى أن تسمع من زوجها ذكرا لله سبيل وكما وكما من النساء تتقضح قلوبهم لرؤية الخير ورؤية البرج أجراك فسبح بحمد الله من آخره ولعلم ان الشهوه كنبذ مساق قديم للذائل ومساء حائل لذة زائفه وبعدها سعد الدهر فاله انت قدم اخرتها على دنيا وانت تحسب عند الله عز إذا كان مقصرا في سبب القيام بالحقوق والواجبات وجب وجب قائم في رئيه من سنين منايته اولدت بالمسؤوليات في الفتره في التدريس في التعليم وقفت بجوارها واستعانت بربها وصبرت واصطبرت ورابطت والله سبحانه تعالى لها فيها حقا عاقله ما كان منها بصاحبا ولا سوى حتى ومن وجد زوجها فضا غليبا ولربما غفل عن حقوقه والله إنك لتصحب العالم وتكون بجواره وتختم إليه وتختمه ويغسل حتى أن يقول لك كلمة عمي بسبب الهم الذي هو فيه وبسبب الضغط النفسي تصور أخي لو أنك تريد أن تلقي كلمة أمام ثلاثة أو أربعة من رفتك في شدة ذنك وصعد عليك الأمر وحديث الهم في قلبك فغير فكير من يواجه الأمنا يواجه ما هو يدينه الحلال والحرام مسؤولا أمام الله عز وجل مسؤولا أمام خلقه ربما زلنا بسلمة واحدة تشيط بها قيل له يشامنا من أبد الملك عاد لك قال ما لي لا أشيء وأنا أعرض عقلي على الناس كل أسوء من رأس لأنه يقف في المنبغ ويخطط وقيل لآخر من قلها الدنونية عاد لك الشيء قال حيضتني المناجع يعني مواضحة الناس مواضحة الناس, الناس يستطيع الهينة تواجع الشليل، تواجع العاقل، تواجع الآلم واجب أنه أعلم منكم أنه من مثلكم ودونك تواجه من يشبه ويجلك ويقلمه وتواجه من يخرج ويحكده عن هذا التلع من الله سبحانه وتعالى وجعل ببعض من وتواجه في الظاهر وتواجه في الظاق واجه المر الله فهذا الداعي يشهج إلى من يبينه إلى من من والله إن كان لدعب الله بالنبي يشفق عن العلم يشوش عنه حكسا في درسه لا يشفق يعني يتحرك الحركة حتى لا يشيروها النوفد في بعض الأحيان نجد طامد الحلم نجد سنعالين في الساعة لا يستطيع أن يري الملل لشيخه وأستاذه يخاف أنه لو, لو رأى شيخه منه الملل لسأي من المساعدين في طلاب من طلاب العلمين المعاملة مع العلماء والبكار والقطباء والمتحنم من سعودية الدعرة صعبة تجري لكن من فارع عنده قلب الحي وضميغ الحي أول أن يستطيع فيه الله عز وجل ويستطيع فيه الصواب الله سبحانه وتعالى كان لديه هذا القلب الحي للإخلاق في إذن الناس يستطيع الله عز وجل عليه وينزل نفسه منزل في هذا العالم ومنزل هذا الجائع في المرأة تنزل نفسه منزل جوجه لو أنها فقار هذا وكذلك في, في بيتها مع أولادها وأصرارها الله ستطيع أن تتحمل هم أصرارها وللما ثبت وشكنت في شعة البيع من لمن يتحمل هموم الإنة وكي لمن يتحمل همومة النادي والخاصة وتجده يحمل الهم في التعليم كما يحمل الهم هذا التعليم يحمل الهم في الكلمات التي يقولها والحبارات التي يتوينها وربما دخلت الضواخر من الحبارات في الصرف وأولت على غير ظاهرها ثم يحمل الهم المناقشات والأسئلة والتجعات وعندها تجري إدراك رقيبية وشك ولا مريم أن هذا العلم سوكل الله أمره كله والله لا بالحوم ولا بأوتنا ولا بذكائنا ولكن الله جل جلاله الذي تولى الأبور خلها نجمع من العلماء من الآئلة من الغطباء من المعلمين ما, ما،, ما تشهد منه البعوث من الحجر والاستقرام يقول إنا إني أدخل والله لا أعني ما أقول ما أجد من المرض والعناء في قيام رمضان حتى غير واحد من الأئمة فضلاء رحمه الله بشائر قبل يقول والله إني أدخل وأنا أحتاجنا من يشميه إلى المحرار فما إن أقصى أكبر إلا فتح الله من معونك ما لا نستطيع على بس فإذا بالطدر من شرح وإذا بالمسك التهد وإذا باللسان نطرة يقول قبل الصلاة كأني معفوض ما أفقي على تكمل الكريم أتوكل على حل الذي لا يموت وسبح الحمد كيف أم على فبور الإسلام كيف هم يمفعون الأمة كيف هم يمفعون الله عز وجل إذا لم يحملنا هؤلاء كانوا من عين فأمثال الله محين ولم من الله ظهير فإن قصرت المرأة وتعرق عن هذا فخذلك فإن الله ينصره والله يعينه لكي يجعل من هو يهيئ منه وأفرح منها لمأنيه ولذلك أس المرأة لأن تنظر هذه النظر والله يعينه لكن مع هذا أس الزوجة من فقلت فحقوق الزوجة فيه فإن يكون الأئمة والخطباء وطلاب العلم فضره لغيره وإذا عجبت القيام ببعض الحقوق فلا تفوتك الكلمة الطيبة يعني الذي يدرح مسائل المعنى ويأثر عليه منهم لا يسمع الكلمة قليلا وضعب رحلان صحيح لضعب المشائخ لا ينبع صلاب ولا يسمع على من يخدمه والله يعلم أنه يريد له الأجر أكثر ويريد له الطواب أعظم وتقطك كمسانا لم تكون سعيدا في هذه الحياة إلا إذا ورطمت نفسك دائما على أنك لا تنتظر شكرا إلا من إلا أن الله الذي يشكر الأعلان الصالحة سكانه وتعالى من يدعى للخير لا يدعى للجوازيه لا يذهب للقصف بين الله و الناس نوع إذا الله فالمعروف لا ينسى والخير لا يبلد والحسنة لا تنسى فالله لا يضيع من أبده من الحسنات فقال حردا هو أقل من ذلك فرب المبكة وإذنك دائما إذا كنت محاما لك سمعنا فكت خاص طوالعان حتى كنت تضغر بوالدك لا تنسد من والدك كلمة شكر بل كان بعد الباردين يتمنى أن وارده حتى يكون أجره عند الله أعمى وصوابه عند الله أدل وجماع صيح الكلية إنك واطى بأداء الحقوق الله بذلك فإن المرأة في هذا الزمن تتعرض الهتم شخيرة خاصة إذا خرجه فيحرك الزوج على إعثاف أهله وإحسانهم إليه نسأل الله العظيم رب العرص الكريم أن يوثقنا لما يحب ويرضى بحقيقة لذلك الوقت لا أستطيع أن ننبه هذه النفرة والعلم إن شاء الله أن يأتي السؤال مرة ثانية ويحشي تنبيه على هذا أسأل الله العظيم يرضى العرشكيين أن يعطينا من الظلل وأن يرشقنا في الحول والعلم صلى الله وصلنا ناظارك عنه وأنا أسنهم وهمتعانا كتاب الفرائز الحقيقة كتاب الفرائز يحتاج إلى شرح بطريقة لأنه يغلب علي المسائل كتابي ومن عادة فقراءة يكون فقرية يعني كتاب الفرائز أن أشرده بجراحة مستقلة ولذلك إن شاء الله إذا أتمنا الكتاب سندرس في دورات مستقلة بمسج الشرسي إذن الله عز وجل فنستطعنا على ذلك لهذا رأيكم من مناسب أن ننتقل إلى كتمنا الكتاب النتاح وطلع وكنا قد أخذنا كتاب النتاح شرعنا في القلاة ووقفنا عند المسائل تعليق القلاة لهذا سيكون درسنا إن شاء الله من المسلوع القادم في مسائل فقه العقلاء اهتمان لكتابه النكاح من باب الفقه وباب الجنايات كتاب الجنايات حتى في الكتاب ومطرق ان شاء الله كتاب الضرائب لدراسه نسال الله عز وجل ان يجعلنا اهل علمناه علما خالصا لوجهه الكريم نرجو الرضوان من عنده ان الله